وَإِذْ تَرَضَّى اللَّهُ نَفْسُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ أَذِنَ الرَّسُولُ لِنَفْسِهِ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَهَا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 وإن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجدرين وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات سارة سائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم يقودهم الناس وسجاره ويقودهم الناس وسجاره وعلى انك مائك تنغاض فسداد لا يحسون الله ما امركم ويفعلون ما يؤمرون يا أي غَ الذيين كَفَول تأتغورأَ إَّ ما تُ زونَ مكُم تُم